الحمد لله الحمد لله جعل الأمانة في قلوب الرجال بعد أن أبت حملها السماوات والأرض والجبال جعل الأمانة في الإنسان ذكراً وأنثى وجعل سعيهم شتى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه المؤمنون بين ايدينا موضوع خطير هذا الموضوع هو موضوع الامانات ستوقف وتسال عما ات من تعالي وقفوهم انهم مسؤولون واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا لقد عرض الله هذا الامر العظيم على غير الانسان فابى حمله ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا بعد ان حملها الانسان فان الله يطالبه بادائها وحملها على وجهها المطلوب ان الله يامركم بان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل وقد حذر الله سبحانه من خيانتها واذاعتها يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون كثير من الناس انحصر وانحسر مفهوم الامانه عنده على الاموال وامور المعاملات مع الناس فقط وهذا خطا في الفهم وتحجيم لموضوع الامانه فالامانه اوسع واشمل واوسع ان الامانه التي حملها الانسان وامر بادائها ليثاب على قيامه بها او يعاقب على خيانتها هي امانه عامه وشامله لجميع التكاليف الشرعيه قال ذلك القرطبي والواقدي وغيرهما من المفسرين قال ابن كثير رحمه الله في قوله سبحانه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها يخبر تعالى انه يأمر باداء الامانات الى اهلها وفي حديث الحسن عن سموره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهو يعم جميع الامانات الواجبه على الانسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاه والزكاه والصوم والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها مما يؤتمنون عليه من غير اطلاع فامر الله عز وجل بادائها فمن لم يفعل ذلك في الدنيا اخذ منه ذلك يوم القيامه اخذ منه ذلك يوم القيامه كما ثبت في الصحيحين كما ثبت في الصحيح لا تؤدن الحقوق الى اهلها حتى يقاد للشات الجالحا من الشات القرناء انتهى كلامه رحمه الله عباد الله لقد بان لنا مفهوم الامانه الواسع فما بينك وبين ربك فيما بينك واهلك فيما بينك وبين اولادك بينك وبين جيرانك بينك ومعامليك مشاريك مبايعك مستاجرك موكلك ان الامانه في العباده والامانه في المعامله الامانه في العباده ان تقوم بطاعه الله تعالى مخلصا له الدين متبعا سنه سيدي المرسلين صلى الله عليه وسلم بتمثل اوامره وتجنب نواهيه تخشى الله في السر والعلن تخشاه في السر والجهر لا تكن من الذين يخشون الناس ولا يخشون الله يستخفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ان الله سبحانك قد ائتمنك على اوامره ونواهيه لم يقيم عليك رقيبا الا مخافته وتقواه رب ذلك في نفسك حثك على خشيته في الغيب والشهاده رباك فيك الاحسان وطالبك بالوصول الى مرتبته فتعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك امرك باوامر خفيه لو خالفتها لما علم بذلك احد ولكنها امانه كالصوم وغسل الجنابه ائتمنك على الاسلام والايمان نهاك ان تكدره بالشرك كمحبه غيره وخوف سوى وطلب الثواب من غيره برياء او سمعه ولو فعلت ذلك لما ظهر للناس ولكنها امانه اتمنك على النيه ان تصلحها وان افسدتها ونويت بعملك غيره لما ظهر لكثير من البشر ولكنها أمانة إذن الأمانة تدور معك حيث ما كنت لذلك أوصاك مولاك بأن تتقيه حيث ما كنت وإذا قصرت في الأمانة ففعلت السيئة وخنتها فأتبعها بالحسنة تمحها هذا فيما بينك وبين ربك أما الأمانة مع الناس، الأمانة في المعاملات، فقد ركَّز الإسلام عليها كثيرًا قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلاف، وإذا أتُ من خان متفق عليه إن الأمانة في المعاملة تعني أن تعامل الناس فيما تحب أن يعاملوك به من النصح والبيان وان تكون حافظا لحقوقهم الماليه وغيرها من كل مستودعت عليه لفظا او عرفا ان الامانه بين الرجل وزوجته باي حافظ كل منهما باي حافظ كل منهما على الاخر في ماله وسره فلا يحدث احدا بذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من شر الناس منزله عند الله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر احدهما سر صاحبه الامانه بينك وبين صاحبك بعدم افشاء سره ففي الحديث اذا حدث الرجل رجلا بحديث ثم التفت فهو امانه لان التفاته دليل على انه لا يحب ان يسمعه احد كذلك بان تحب له ما تحب لنفسك عباد الله تكون الامانه في البيع والشراء والاجاره والاستئجار لا يجوز للبائع ان يخون المشتري بنقص في الكيل او الوزن او زياده الثمن او كتمان العيب في السلعه او كذب في النوعيه او المواصفات كذلك لا يجوز للمشتري ان يخون البائع بنقص في الثمن او مماطله في السداد مع القدره على الوفاء كذلك المؤجر والمستاجر فلا يخون احدهما صاحبه بزياده او نقص الاجره او انكارها او الحاق الضرر بالدار او الاله او المركوب اما الامانه في الوكالات فيجب على الوكيل يجب على الوكيل ان يتقي ربه وان يتصرف بما هو احسن ولا يجوز ان يخون موكله فيحابي احدا فيضر موكله الوكاله في البيع والشراء او على الاموال العامه او الاموال الخاصه فمدير المؤسسه او الشركه او الدائره الحكوميه امين ووكيل يجب ان يتصرف بما يدين الله به انه الاحسن حسب ما يستطيع وعليه المتابعه في التنفيذ كذلك اولياء اليتامى عليهم ان يحسنوا التصرف في اموال السفهاء الذين تحت ايديهم وليحذروا كل الحذر من خيانتهم واكل اموالهم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الا وان من الامانه تاديه العمل على الوجه المطلوب دون نقص او خلل ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه وفي اداء العمل على الوجه الاكمل تحليل وتطييب للمال الذي يتقاضاه على ذلك العمل من الامانه في مقابل ذلك وفاء صاحب العمل للعامل بحقوقه فلا يؤخر رواتبه ولا ينقص من اجرته الا بحقه من الامانه عباد الله حفظ الاموال لمن كان خازنا او امينا عليها لا يصرف الا بامر من صاحبها قال صلى الله عليه وسلم الخازن الامين الذي يؤدي ما امر به طيبه بها نفسه احد المتصدقين رواه البخاري الله اكبر من الامانه كذلك حفظ الودائع من اموال او ممتلكات المحافظه عليها المحافظه عليها حتى ياتي اصحابها فيؤديها اليهم كان زبير بن العوام رضي الله عنه اذا استودعه احد مالا قال لا ولكن هو سلف اني اخشى عليه الضيعه رواه البخاري من الامانه الامانه في الشوره اذا استشارك احد فتشير عليه بما ترى انه الحق والاحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن فعليك اخي المسلم حينما تستشار في امر ما ان تبدي فيه رايك وتتحرى في ذلك النصح ومن الامانه الا تعطي رايك اذا لم تكن تعرف الا تؤدي الا تعطي رايك اذا لم تكن تعرف في هذا الامر شيئا ولتحذر من الخطئ من الخديعه وعدم النصيحة والمحابة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يريثون الفردوس هم فيها خالدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم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 عليه وعلى اصحابه الذين هم لاماناتهم عاهدهم راعون وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ان من اعظم الامانات مما هو ذو خطر وشان عظيم امانه الولايه ايا كانت امامه عظما او دونها قال عليه الصلاه والسلام ما من امير عشيره لا يؤتى ما من امير عشيره الا يؤتى به يوم القيامه مغلولا لا يفكه الا العدل رواه احمد وروى مسلم ما من امير يلي امور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم الا لم يدخل معهم الجنه هذه الامانه بحسب من تولاها وبحسب الرعيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع ومسؤ في اهله ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيته والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعايته قال ذلك صلى الله عليه وسلم اذا فالولايه ولايه عامه وولايه خاصه ولايه الرجل في بيته وهي من اعظم الامانات امانتهم ان تقوم بتربيتهم وتوجيههم وارشادهم ومراقبه سلوكهم لا سيما في وقت تكثر فيه الفتن فتن الشهوات وفتن الشبهات يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة إن من رعاية الأمانة في الأهل أن تختار لهم البيئة الحسنة الطيبة بيئة القرآن الكريم والسنة النبوية تهيئ لهم الجو الإيماني في البيت كي تدخله الملائكة وذلك بتقليته من الصور والمزامير وغيرها ويجب أن تدخل لهم الجو الإيماني في البيت فالملائكه لا تدخل بيت فيه صوره او كلب او جرس ان من رعايه الامانه في الاهل اختيار الاصدقاء والجلساء الناصحين لهم واحاطتهم بسياج متين عن جلساء السوء وحثهم على اختيار على الاختيار السليم لهم الم تعلم ايها الاخوه ان من الامانه في الاهل تعليمهم تعليمهم امور دينهم وحثهم على تطبيقها تعليم الابن الصلاه لسبع وضربه وضربي لها لعشر الصلاه جماعه في المسجد تعليم الفتاه والمراه المسائل الخاصه من الحيض والنفاس وغيرها تعليمهم حب الحجاب والحشمه والستر والقرار في البيوت وانها خير لهن على المراه امانه كبرى في تربيه اولادها تربيه اسلاميه ايمانيه كذلك بالنسبه لزوجها بان تكون له عون على الطاعه بان تكون له عونا على الطاعه والتزام اوامر الله فبذلك برعايه الامانه عباد الله من كل الاطراف وفي كل مجال ينمو المجتمع الاسلامي في بستان الرخاء والرحمه والموده تحوطه عنايه الله وحفظه واستقراره اللهم اجعلنا ممن يرعون اماناتهم ويقومون بها اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اللهم اسقنا من حوضه وانلنا شفاعته واجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين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 ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم يا حي يا قيوم اهد ولات امورنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعلهم ممن حمل الامانه واداها على وجهها المطلوب اللهم مولى امر من امور المؤمنين والمسلمين فاد امانتهم ورفق بهم اللهم فرفق به ومن شق عليهم يا ربنا فاشقق عليه يا ذا الجلال والاكرام اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا ذا الجلال والاكرام اللهم اشف مريضهم وفك اسيرهم واطعم جائعهم واكسعاريهم اللهم انصر جندهم واوحد صفهم يا حي يا قيوم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين